فَالَّذِينَ شَايَطِين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا سَعِيرًا وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لها تَمَيَّزَ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا كُلَّمَا انْكِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلُهُمْ سَأَلُهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأتكم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 بَنَى عَلَى وَجْهِ أَهدَى أَهدَى مَن يَمْشِي سويا قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صالكين قل فلما رأوه زلفة سيئت وجوه, سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كن أرأيتم إن أهلكني الله ومن يا ارحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب العليم قل هو الرحمن امنا in á bà cùng vôan anh nhạc tí